بوك تو ني او تيو تسعة وعشرون تسعة وعشرون في المطعم واحد في <تصفيق> المطعم واحد ار بو هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ مريحة جداً. من فضلك قائمة الطعام. من فضلك قائمة الطعام. بالكانتو أن تفعل. بماذا تنصح؟ ماذا تنصح؟ من فضلك، واحد have من فضلك، واحد fældlik, 1 من فضلك، fældlik 1 birra. Jeg vil gerne have en dansk vand. Men fældlik 1 من فضلك واحد عصير برتقال يا بغرنه هه كافه من فضلك واحد قهوه من فضلك واحد قهوه يا بغرنه ملك من فضلك واحد قهوه مع حليب من فضلك واحد قهوه مع حليب للشكارتاك مع سكر من فضلك مع سكر من فضلك يا بغارنه ها تي من فضلك واحد شاي من فضلك واحد شاي يا بغارنه ها من فضلك واحد شاي مع ليمون من فضلك واحد شاي مع ليمون jeg vil gerne have te med mælk. Min faldt mahalib. Én med halib. Min faldt læk. med Hej cigaretter. Har I cigaretter? Har I cigaretter? Har I cigaretter? Har سجائر. هل عندكم منفضة سجائر؟ حاتو إيل. هل عندكم شعلة نار ولاعه؟ هل عندكم شعلة نار؟ يا مانغلر إنكافل. ينقصني شوكا. ينقصني شوكا. مانغلر ينقصني سكين. ينقصني سكين. ينقصني ملعقة. ينقصني ملعقة.